قل إني نيء جير لي من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاء من الله ورسالته وَمِنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَهَنَّمَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 إلا من يرتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا